الله هذا السائر يقول من المشايخ يقول هادل من في الأرض في مركز الشيخ رحمه الله <تصفيق> هؤلاء هم عدينيين من السلفيين ولكن تقل لنا عنهم أنه يؤيدون أبي الحسن. ويؤيدون المغراوي ويذكوهم ولم يذكر المغراوي التكبيري فانه عليه ملاحظة ولم يستطيع ان يقول فيه انه وقال عنه العلم نعم